اللهم انا نسألك رزقا حلالا واسعا هنيئا مريئا مباركا فيه تغنينا به عمن سواك وتعيننا به على رضاك وارزقنا الكفايه والقناعة والتوفيق لما تحبه وترضاه اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا عندك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 Panie Przewodniczący, وَرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُ Komisarzu! اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ Zdjęcia i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 والمصدقين والمصدقات وأقرضوا الله فرضا حسنا يضاعف لهم ولهم هجر كريم والذين آمنوا الذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتفاخر بينكم وتكاثرون ومثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد من الله وما الحياة من ربكم وجنة عرضها وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله ذلك فضل الله يؤتيه والله ذو الفضل العظيم ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل الا في كتاب من قبل أن لك الله يسين لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتكم والله لا يحب كل مقتال فهؤلاء الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل وَمَن الله هو الغني الحميد الله أكبر, الله أكبر سمع الله لمن حمد أبنى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 وقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والويزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من سُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسقون. وقفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وقفينا بعيسى مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين استضعوه رأفته ورحمة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 Słuchajcie, Allah i Hamida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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما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 وبث فِيهَا من كُلِّ دَابَّةٍ وتصريف الرياح, الرياح والسحاب المسخر بين السماء وَالسَّحَابِ مُسَخَّرٌ بَيْنَ يعقلون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 أن القوة لله جميعا